وذكر اسم ربّه فصلى بل تؤثرون الحياة الدنيا بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقا إنها رأى في الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى